بسم الله الرحمن الرحيم ق ق والقران المجيد بل لاجيب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 ما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فقر وَالْأَضَمَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وركن فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باقات لها ظل نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة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 كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد